الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإذا شقت السماء. فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاهن فبأي آلاء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 يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي ألم يربك ما تكذبان هذه جهنم. نارٌ التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمها فبأي آلاء لا تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء يا ربكما تكذبان ذوتا أفنا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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق بطائنها من استبرق وجن الجنتين ذان، فبأي آلاء إربكوا ما تكذبان، فيهم نقص رات الظرف لم يطمهن. سُقِّبَ لَهُمْ لَمْ يَقْنِثْهُمْ إِنَّا سَقَّبَ لَهُمْ وَلَجَانَ فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمُرْجَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربك تكذبان، ومن دونه ما جنتان، فبأي آل ربك ما تكذبان، مدهامتان، فبأي آل ربكما تكذبان فيهما عينا للضاختان فيهما عينا للضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمئن الناس قبلهم ولم يطمئن الناس قبلهم ولا جاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف الخضر وعبقرين حسان متكئين على رفرف الخضر وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان اسم تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.